لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل م ن ا ل ق ي ن يخادعون ا ل ل ه وهو خ ا د ع ه م و إ ذ ا ا ق م و ا إ ل ى ا ل ص ل ا ة ق ا م و ا كسالا ي ر ا و ن ن ا ا ل س و ل ا يذكرون الله الحسنى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 وآتينا د ا و د زبورا و ر س ل ا قد ق ص ص ن ا ه م ع ل ي ك م ن ق ب ل و ر س ل ا ل م نقصصهم ع ل ي ك و ك ل م ا ل ل ه موسى ا ر س ل ا م ب ش ر ي ن ومنذرين لألا ي ك و ن ل ل ن ا س ع ل ى ا ل ل ه حجة ب ع د ا ل ر س ل و ك ا ا ن ل ل ه ع ز ي ز ا حكيما ا لكن ل ل ه يشهد ب م ا أنزل إ ل ي ك أ ن ز ل ه بعلمه و ا ل م ل ا ئ ك ة ي ش ه د و ن وكفى ب ا ل ل ه ش ه ي د ا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 يا في ي الكتاب لا أهل ك تغلوا د ن م و ل ا ت ق و ل و ا ع ل ل ل ى ا ه إ ل ا ا ل ح ق إ ن م ا ا ل م س ي ح عيسى بن مريم س بن ر و للعلوم ا ل ه و م مريم ه ألقاها إلى ر و ح ن ن ف م و ا ب ا ل ل ه و ر س ل ه و ل ا تقولوا ت ثلاثة إ ن م خ ي ر ا إنما لكم ل ل ه إله واحد س ب ح ا ن أن ه له يكون ولد له م ا في ا ل س م ا و وما ا ا ت في ل أ ر ض